بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهال إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشد فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما استغنا وقلب بالحسن فسنيسر للعصر وما يغني عنهم ما لو إذا ترد. إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَاءِ وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنْزَلْتُ قُبْنَاءَ رَتَّلُوهَا لَا يَصْلَحَهَا إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأثق الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى